تسعة عشر. استمع إلى الأصوات والكلمات التالية، ثم ضع حركاتها. في غرافي و لي لي ما شو كي شو لي ما عليم بو بحث ح فتح نَزِهَ ها نازها